والله بما تعملون بصير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفذ عنه سيئاته وندخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبث المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْذِ قَلْبَهُ